بسم ربي وابدع القف بل احنا الجديد وتها يا بلا جرب اي وانا فنشانر لا دعانا يا ابن عمي باجه بهل برد الطاب اخرسنا عاره Esti fitz aso essions Izusiona Respaldum Nertur Al Gar Alcohol و تاريخ مجيد في جلبنا ذو دناويل حنحمة الفكر فنبني خذ عمو تاريخ انا والله شهيد انشد التاريخ من حرابا وانتصر من خميس مشي طلابي شاهو ما بحندي عدل لا تهمك بايننا كبر من مرحبا بالقريب البعيد غنى كل حشمه مع الزهوات وبر وغنى كل حشمه مع الزهوات وبر مرحبا ماريان يا وذول علمك يد المحسن الرحابه من كبر ومن صغر عدى بالسالاه يا ضيوف بتلقمات يد الشها بابا والموقف اللي بهن شهد والله انا قولها بكل عز وفخر جمل الله حال من فعلهم جذرو سديد ذملهم اصرح طالح من نسل الحرف والكهوب اجرهنا صخر لا اجال القصيد وابن عفيف يشرب سعد هذا الاختصار ابن عمي يشرب سعد هذا الاختصار بسنا オーストラリア سنهى هم به له خدام حمايه وتاريخ مجيد في جلبنا ذودنا وين احمد الفكر فن بني خدام وتاريخه والله شهر من حروب وانتصار من خميس مشيط لابي شاهو ما بهند درساره لا زها ما كبا كل عشمه مع الزهوات وبر وذنا كل عشمه مع الزهوات وبر وهذا ماريانا يا وذول العلماء لك دع المحسن الرحاب منك بلا من صغرا عد بالسلام ضيوف بيت القامات الطيبة والمعاقف هاللي بحنشيد والله إلا قولها بكل عز وافتغف جمل الله حال من ذي لهم جزل وسديد إزمالهم أصلح ضحطيح من نزل الحرف والكحوب لجلهنا صخر لا أجزال القصيد وابن عم يبشرم سادة هذا الاختصار وابن عم يبشرم سادة هذا الاختصار